وان قتلتم و لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا و لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولوا النار ثم لا ينصرون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 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب أ الجنة, الجنه هم الفائزون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 و ا ل ل ش ه هو ا ا د ر ح م ن ا ل ر ح ي م هو الله ا ل ذ ي لا إله إلا هو الملك ل ا هو ق د ح س السلام م م ؤ ن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون